موسوعه النابلسي ل ت ع ل و ن م الاسلاميه رزقا فابتغوا عند, عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إ ل ي ه ترجعون و إ ن تكذبوا فقد كذب أ م م من ق ب ل ك م وما على الرسول إ ل ا البلاء المبين أ و ل م يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إ ن ذلك على الله يسير قل سيروا في ا ل أ ر ض فانظروا كيف ب د أ الخلق ثم الله ينشئ ا ل ن ش أ ة ا ل آ خ ر ة إ ن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء يعذب م ن يشاء و ي ر ح م م ن ي ش ا ء و إ ل ي ه ت ق ل ب و ن و م ا أنتم ب م ع ج ز ي ن في ا ل أ ر ض و ل ا في ا ل س م الحسنى ء وما لكم والذين موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه فما كان جواب قومه إ ل ا أ ن قالوا ق ت ل و ه أ و حرقوه فانجاه الله من النار إ ن في ذلك لايات لقوم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 و م أ و ا ك م النار وما لكم من ناصرين فامن له ل و ط وقال إ ن ي مهاجر إ ل ى ربي إ ن ه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إ س ح ا ق ويعقوب وجعلنا في, وجعلنا في ذريته النبوه والكتاب واتيناه اجره في الدنيا وانه في ا ل آ خ ر ه لمن الصالحين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 إ ن ا منجوك و أ ه ل ك إ ل ا ا م ر أ ت ك كانت من الغابرين إ ن ا منزلون على أ ه ل هذه ا ل ق ر ي ة رجزا من السماء رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد اتركنا م ن ه الدكتور محمد راتب ا ل ن ا ل ل ه